man ولا تنكونوا كأن ndi ans O والله الذي لا Don't, Don't... Oh مسير <تصفيق> البحار <تصفيق> أو قد هو el Bismillah then